وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ ما كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ظُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سجئات ما كسبوا وما هم بمع بزيد، أ ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء.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 وأني بُول إلى ربكم وأسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تُصرُون والتبع أحسن ما أنزل إليكم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 Altyazı